الصوار كي تستردت المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي لو طوطته الضراغ حسالة البغي صالت فأين عهد الحواس ناسوا بأن أبات نذود دود القشاع نحن الذين وطنا بالخيل عرضا حتى الأراضي سبوا رسول لِلعزائم فالقول قول الصواري كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا رصونا من جماد سبنا عليلات كسرى في الصوت فوق الغناء رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حب أضاء وجه العواليم أضاء وجه العواليم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم ها نار مشكات ليل من الضلالات صاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم فحطموا <تصفيق> قمر الصوار في تستغفت حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المضالم حتى الأرادين ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصولنا من جماج رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء القول قول الصواري لتسدَّد المضالِم حتَّى الأراضي لسابور رسول أهل العزائم فالقول قول الصواري لتسدَّد المضالِم حتَّى الأراضي لسابور رسول أهل العزائم أنا رمشكات ليل من ضلالات